لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر Muistaan, että olet لست قلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني تهج المال كي نزداد جمال جوهرنا هنا في القلب